أولئك الذين لعنه الله أولئك الذين لعنه الله ومن لَهُ الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم that الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ وَإِنَّهُمْ لَمِنْ يُصَدَّعُ وَكَفَى بجهنم سعيرا وَكَفَى جَهَنَّمَ مَسْئِرًا الذين كفروا باياتنا فنسليهم نارا ان الذين كفروا باياتنا سنسليهم نارا ولما نظجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب قلنا نرجى جلودهم بسلناهم جلودا غشرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيم الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين امنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات سندخلهم جنات فيها الأنهار خالدين فيها أبدا سندقرهم جنات تجري من تحت فيها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أدوان يَرَوْنَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجًا وَمُتْرَفِينَ طَارِدُونَ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا وَنُدْخِلُهُمْ فِيلًا ظَلِيلًا إِنَّ الله وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم فإن تنازع فردوه إلى الله وهو اليوم الاخر ان كنتم تكمنون للله وليفسر ايكم ذلك خير واحسن تاوي